وإن كان طائفة منكم آمنوا وإن كَانَ طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبَ لنخرجنك شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا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 لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يغنوا فِيهَا الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم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 وبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا, وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بوتتهم وهم لا يشعون ولو أن أهل القرآن منو التقوى لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أ ولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أ ولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها نشاء بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسله بالبينات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 فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثوبا مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن لنا لأجرا إن كنّا نحن الغالبين قال نعم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 فَلَمَّا أَلْقَى الْقَوْسَ حَرَّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ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 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذَنَ لكم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 ثم لا أطلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا وَمَا وما تنقم منا إلا أن آمنا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 قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله إن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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ولقد أخذنا آلَ رعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِهَا وَمَن مَّعَهُ إِلَّا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقممل والضفادع والدم وَدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولمرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم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 بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها